فانس الو الذكر كريك كنتم لا تعلمون هاي دروس لا حقيقه دا وتمر منالك ذكريه هانديك لا قشتكي بكيبتشتو هانديك بكاليبي كي بخير والله دروس توي ان شاء الله غينغوي توحي وانا كسر نصیحتت بو آفرتانی کس فرنو نوشده کن کاته کن وشده کن خوی انداده پوشن بله لغیری نوش خوی اندان آپوشن اللهی نصیحتم بو یان او خوشکبر زننه نال وازلن ورزه کن تان بینن دس خوشی تان لذا کین کن ورزه کن و دعاهش دکن خواجور قبول که و خوا خیر تان بنویس و کاری چی باز دکن کن ورزه کتان دکن تان رطیانی بي امتانك والله من بيك ان شاء الله ليش تقبولك واجي لنوجكاد ما هي انا بلا جلكاشد تاعك عليه من أمة لم قط وهما من أهل النار دو صنف من أهلي اجر من سنفجان بياون و سنفجان آفرطن سيدك، بياون دائما ظلمي الذي يقوله آفرطن يعني كاري خرابة و فاحشة و بالله نك همو نك همو بياون ظلم دكا، نك همو كاري خرابة دكا و بالله إن شاء الله زوري نيشاكا لا بياونشو لا آفرتان فاهدات ملايك من پی او پی وایک پی عمر خوا د فرمه اهلی اگره نم بینیوا فرمه پیوان خلق ددن ظلم ل خلق خلق رجال با ایديهم اسیات البقر يضربون بها الناس قامچی پی وکو كل چی مانگایک کل چی گایک تما شادک ل خلق ددن و خلق د استاد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 رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا رحها آفرتانك كاسيات عاريات هم جلل برا هم روتش يعني كون جلل برا روتش كن تفسيري جهة ايش لتفسيري كاني اولا يكاد جلل برا بليهيشي لبرنيهيشي لبرا, لبرا. بلام قجي بدرا ويا قعشي بشي بدرا ويا مثلا دستي بشي بدرا ويا اما هم پوشته هم جلیله و هم روتیشه او تفسیریک تفسیری دومیان کاسیاتون هر توا پوشته نقش دیارا سنجی دیارا نقاتی دیارا ندستی دیارا لگل اوشت ده فرمی عاریات او کو روت به بو جلا کی تاسکا جلیله بلام تاسکا او کو روت به وای لبریتی تاسکا حرکت انما یعنی ماشینی خیاطی دروز بوا یعنی أو متحركة ماشينك بلا شيء أو وجهلك درواة نكجل لك اللذروة دروابة حرك بلا شيء هو خو أنا كيجم الليم أو جل الللا شيء فرعان تربية تواو كامل باندازي شيء تو. لا شيء خوي اما كاسيات عارياته ما هو كروت بوايا وما في له دلشيبه هو خش بيقول من خو جل تو بركة لا شي فتني تو هي بذروة بو يتوب بنص حديث بيغمبري اخواني صلى الله سي ايمه تو اهلي اجريط فناه بخايه برو جهنم دراي خوش لو لولا خود ازيد دينيوش دكيت لولا شو اوا لا شي خوت يعني در باراندو قنجاني بيد توشي فتنه كيد براستي بس حديث بيغمبري اخواني كليب ترسيد دفرمتو اهلي جهنم تو بوني بهشتيش ناكيت جويو فرمويشي مائلات المميلات مائلات يعني خوي لايدا ولا حقو لتقوا جنجاني كريج لتقوا ولا رجاي راس تطاعت لا دداتوشي جمرعيان ذكاة طبعا كشي بسر وسينجروتو قاتيروتو وبيرتاجي جند ذا بروات أو جنجش تأسير تيا ذكرياتو توشى شهوتو حرام ذبي يا همود جاني ذا بشرى وا بلام أوج لتسكيله بره طبعا تأسير لجنجذ ذكاة ووجنجش توشى شهوتو حرام ذكاة بويا هم خوي لايدا ولا طاعت وهم جن جكشت الاعدادات للرجال يخو فلسطيني ياخد مائلات مميلات يعني كبر جادة الروابل نجولاريو يعني قنريش يحتاج نبرز إلى بيكر دو وبويك الرويش هم ولا مائلات مميلات يعني شون في عمري فعلي صار صار موصف في كردوة حادثة كذا رؤسهن أي توقع سريان شون كأسنمة البخت المائلة شون فشتي اوا هاتوا قجي سريع توقيتش جورة بيدها وهو لتوقي سريع كوي دكاته وهو أكو پشكي بيت. علي سلام من أمان ولا نالم ن. علي سلام هر بيق جاري هر قط قد نچيد نو والله نوجدك قلم الاخواب ترسى واس لو جور رجلش بينا لو روك يج بينا لو شي وازج بينا تقوى اخوابك امر مزانه باب بيته وكارك بو اويكه دستك بخد دا بيني تو سپی بههای روتیا و کسی چیتر دبینه لتو روت رو لتو وتر توی لپش شود که آمدینه. بلامگر گنجک بههای تقویت و بههای ایمان تو، تو هلب جریت توی لپش چه؟ چهوناکی خوشی من که وقت خود داپوشه. جوانی کانت مدا با گنجک تو هلب جری که او گنجال اخواترسه لبر ایمان و اخلاقت تو هلب جری. او کاتد ایمان و اخلاقت تو هر دمن تاقی مادوازد لنهنه و رزد دگری. بلامالا چونکه لاشش جوانه، ادویه سالیتر لاشی تو جوانه، و اگر دو منالد بود، جابزنا او پیاوتون اهمال دکاتو، لاشش جوانی چتر دبینیتو، زربی سفر دکریتو، فراد ریت سلیم وهملاع تو، کهات زرر دکرد، کبته راوی گنجانه کهی بلعش کات، او گنجی کدز دکریت ک خیری ل نبیند، باختوار بلام کبته با ایمان و تقوه کتو، دابين كي بإسد رزد وبما ناي إن شاء الله والحمد لله وصلى الله, وصلى الله وسلم على رسول الله. فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون.